اختفت فاطم ولاذت ولاذت عصرها الماء لهم روى ولاذت عصرها الماء لهم روى ولاذت يا خايب لام ولا ذات ذنب لجلت وسدها المنيه يا, يا ذنب لجلت وسدها يا يا, يا, يا نشر حزنك على راسي على معلام على بو, يا بو يا نشر حزنك على راشي علامه علامه يا ابويا ودمته العيني علامه اي بوجهي ظلت الستره اي يا عيه والله بوجهي ظلت الستره علامه اجيكم شوف شنو صار بي يا اجيكم شوف